لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ن للعلوم ا ل ا ت و ا س ل ا ضرارا وكفرا وتفريقا بين ل م ؤ م ن ي ن و إ ر ص ا د ا ل م ن ح ا ر ب الله و ر س و ل ه م ن قبل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 ي ق ا ت ل و ن في س ب ي ل ا ل ل ه ف ن ا ت ل و ن و ي ل ل ع ل و ع د ا ع ل ي ه ح ق ا ف ي ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل و ا ل ق ر آ ن ومن و أ ف ى بعهده من الله من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 اسماء ل ا ئ ح و ل الله ن الحسنى و اسماء ف ظ و و ن ل ح د الله وبشر الحسنى م م ما آمنوا ؤ ن ن كان للنبي والذين ي أن ت غ ف ر ر و ا ل ل م ش ك ي ولو كانوا أولي ل قربا من بعد ما من تبين بعد ه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 ان ابراهيم لاواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ن إ الله بكل شيء ع ل ي م إ ن ا ل ل ه له م ل ك ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض يحيي و ي م ي ت و م ا ل ك م من دون ا ل ل ا م ي نصير لقد تاب الله ع ل ى النبي والمهاجرين والانصار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 حتى إ ذ ا ضاقت عليهم ا ل أ ر ض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم, وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أ ن لا م ل ج أ من الله إ ل ا إ ل ي ه ثم تاب عليهم ليتوبوا